موضوع داره في بالي وهو هو موضوع علو ا ل ه م ة في خضم دخول الدنيا خصوصا على طالب العلم كيف يستطيع أ ن يزيد من همته كيف يستطيع أ ن يثبت هذه ا ل ه م ة و المقصود في ق ض ي ة ا ل ه م ة ليست فقط في طلب العلم هذا باب من ا ل أ ب و ا ب الذي هو طلب العلم لكن هناك أ ب و ا ب ك ث ي ر ة أخلاقية أبواب أبواب ع ل م ي ة أ ب و ا ب س ل و ك ي ة أ ب و ا ب عبادات أ ب و ا ب معاملات كيف تكون يكون العبد همته ع ا ل ي ة في هذه ا ل أ ب و ا ب يجمع من بينها ويثبت عليها ا الشيخ الدكتور هشام الحوسني هذا الباب أو شيء يشحذ الهمة الحمد بالله أنفسنا وسيئات ونطلب توجيه أو ونستعينه ونستغفره ونعوذ شرور من إن نحمده من ن لله ل م شيء يشحذ في أ ع من يهده ا ل ل فلا مضل له ه و م ن ي ض ل ف ل ا ه ا د ي له و أ ش ه د أ ن ل ا إله إ ل ا الله لا وحده ش ر ي ك له وأشهد أن ن ن ب ي ا م م ح د ا و ر س و ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه آله وصحبه وعلى و س ل م ت س ل ي م ا ك ث ي ر ا فثم أما ب ع د ل ان شك ي ع ي أ ي ه ا ا ل ل أ خ و ة ا ك ر ا م أن ا ل ك ل ا م الذي ي ع ن ي ن ت ك ل م ب ه ليس بجديد ع ل ي ك م و ل ي س ب خ ا ف على ء اخرى قبل أ ي ا م كنت أ ق ر أ في كلمات لابن القيم ر ح م ة الله عليه استوقفتني يعني ع ب ا ر ة ج م ي ل ة جدا لابن القيم يقول فيها مخاطبا يعني مخاطبا ا ل إ ن س ا ن يقول اعلم أ ن ع ب ا د ة المسلم لله عز وجل ح ا ج ة المسلم إ ل ى ع ب ا د ة الله عز وجل وحده و عدم الاشراك به لا في محبته و لا في ربوبيته و لا في شيء مما هو من حقوقه سبحانه و تعالى هي ح ا ج ة أ ع ظ م من ح ا ج ة الجسد إ ل ى الروح و من ح ا ج ة العين إ ل ى نورها بل حاجتها لا تقارن بماذا لا تقارن ب أ ي شيء ف إ ذ ا علمت أ ن ع ب ا د ة الله سبحانه و تعالى و التعلق به عز و جل هو أ ه م ض ر و ر ة تحتاج إ ل ي ه ا و أ ه م أ م ر تحتاج إ ل ي ه ف إ ن ك ستسلك كل ما يعينك على ماذا على تحقيق هذا المقصد العظيم و هي عبوديه عبوديتك لله سبحانه و تعالى حتى تتحقق يعني حتى تحقق هذا ا ل أ م ر العظيم وهي ع ب و د ي ة الله عز و جل لا بد لك في هذا المشوار و في هذا الطريق لا بد لك من أ م و ر تعينك على ماذا تعينك على الاستمرار و البقاء في هذا الدرب و كما يعني كان الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله عليه يقول في ع ب ا ر ة ج م ي ل ة جدا يقول ليس الغرض أ ن تصل إ ل ى آ خ ر الطريق و لكن الغرض ماذا أ ن تموت و أ ن ت سائر على هذا الدرب و هذا القول مصداق قول نبينا صلى الله عليه و سلم لما ضرب خطا و وضع ماذا خطوطا اخرى و قال هذا سبيل الله و هذه سبل و على كل سبيل منها شيطان فمن سلك هذا السبيل وصل إ ل ى مراد الله عز و جل منه و هو ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض و فوق ذلك رضا الرحمن سبحانه و تعالى فالمسلم تتخطفه في هذه الدنيا تتخطفه إ م ا شبهات أ و شهوات و أ ن ا يعني حينما أ ر ى هذا و إ خ و ا ن ي و من يعني يعني ر أ و ا قبل ذلك اجتماع الشباب واجتماع طلاب العلم يفرح حينما يرى هذا الجمع ويسر بمثل, هذه الجمع بمثل هذا الاجتماع الذي يعني يغيظ الشيطان وهو من المقاصد التي دعا إ ل ي ه ا ديننا الحنيفه هو الاجتماع على الخير والاجتماع على ا ل س ن ة لكن كذلك في نفس الوقت يستدعي منا هذا ا ل أ م ر أ ن نتذكر دائما أ ن هناك أ ن ا س ا قبلنا سبقونا في التدين سبقونا في ا ل ا س ت ق ا م ة سبقونا في العلم السؤال أ ي ن هم ا ل آ ن أ ي ن هم ا ل آ ن الجواب نقول هم على ث ل ا ث ة أ ق س ا م منهم من هو ثابت و لله الحمد إ ل ى يومنا هذا و منهم من أ خ ذ ت ه الدنيا بفتنها و شهواتها و منهم من أ خ ذ ت ه الشبهات و ا ل أ ه و ا ء و ا ل أ ح ز ا ب ب أ ه و ا ئ ه ا و بفتنها كذلك فالمقصد أ ي ه ا ا ل أ خ و ة كيف أ ح ا ف ظ على نفسي و على ديني و على مستقبلي الذي أ ط م ح إ ل ي ه و هو مصيري في ا ل آ خ ر ة كيف أ ث ب ت على هذا و أ ل ق ى الله عز و جل و هو راض عني طبيعي جدا أ ن ك في هذه الاجواء و في خضم هذه الفتن و هذه ا ل أ م و ر أ ن تلاقي شيئا من الشبهات أ و شيئا من الشهوات هذا متوقع لكن الذي يطلب منك كيف تواجه مثل هذه الفتن سواء كانت شبهات أو ك ا ن ت شهوات من أ ك ث ر ما يعينك على هذا هو العلم الشرعي و إ ذ ا قيل العلم الشرعي يقصد به يقصد به ما يكون فيه ن ج ا ة المسلم لا أ ن أ ت ع ل م اليوم علم ثم أ ت ر ك ل م د ة شهر وشهرين وبعد شهرين أ ر ج ع و أ ق و ل عن نفسي اني أ ن ا طالب علم في ا ل ح ق ي ق ة هذا يعني ما يكاد يسمى طلب ا علم أ ق ر ب إ ل ى ما يكون إ ل ى اللعب طلب ا العلم يحتاج إ ل ى ثبات يحتاج إ ل ى صبر يحتاج إ ل ى م ث ا ب ر ة يحتاج كذلك إ ل ى أ ن تذكر نفسك يحتاج إ ل ى أ ن تجد لك من من اخوانك من يعينك قد تضعف لوحدك لكن تجد من إ خ و ا ن ك من يقويك أ ح ي ا ن ا ً إ ن ر أ ى الشيطان بين ق و ة ا ل ع ل ا ق ة و ق و ة القرب يعني والتعلق بالله عز وجل بين بعض ا ل أ خ و ة يغرس فيهم ويزرع فيهم ماذا بعض ا ل أ م و ر التي يجعلهم قد يفترقون طالما أ ن أ خ ي على السنة على ا ل س ن ة على م ر ض ا ت الله عز وجل ليس عنده من المخالفات التي تستدعي تستدعي هجرانه أ و تستدعي تركه لله عز وجل وهذا يعني واجب إ ن كان من تصاحبه على انحراف ه و على عدم ثبات في في منهجه وفي في دينه حتى لا يؤثر عليك لكن المقصود أ ن ه قد يزرع الشيطان بين بين بعض ا ل ا خ و ة ما يكون ماذا ما يكون فيه شيء من ا ل ن ف ر ة إ ن وجدت مثل هذا فانظر في نفسك وراجع حساباتك كما يقولون انظر هل هذا الشخص ولو أ خ ط أ في حقي ولو فعل ولو فعل ولو فعل هل هو على السنه ة ل هو؟ على ما يرضي الله عز وجل إ ذ ن دع هذه ا ل أ م و ر ماذا ا ل ش خ ص ي ة و ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة دعها ماذا أ ت ر ك ه ا جانبا ل ن ه ما من إ ن س ا ن الا وتجد فيه ماذا نقص حتى أ ن ت في نفسك ماذا فيك نواقص وفيك بعض المثالب وفيك بعض العيوب و أ خ و ك قد تجاوز عنها وصاحبك واضح فلا بد أ ن ي ع ن ي لا أ ت ر ك مجال للشيطان أ ن ينزغ بيني وبين أ خ ي هذا من ن ا ح ي ة من ن ا ح ي ة ث ا ن ي ة التي تكلمنا عنها من حيث يعني الاستمرار على العلم ا ل آ ن قبل قليل نتكلم مع ا ل ا خ و ة بارك الله فيهم يعني نتذكر في بعض ا ل أ و ق ا ت فلان وفلان وفلان أ ي ن هم يعني قد ي ت أ ث ر ا ل إ ن س ا ن وقد يحزن لما قد يصيب يعني بعض إ خ و ا ن ه من ا ل غ ر ا س في الدنيا و عدم التفات للجانب العلمي و هذا لا شك أ ن ه مما يؤخرك عن الله عز و جل و مما يضعف همتك التي أ ش ا ر إ ل ي ه ا الدكتور أ ح م د لان الغرض يا مشايخ الغرض من علو ا ل ه م ة هو ماذا لماذا تطلب أ ن ت علو الهمه شاركوني انت ما اريد أ ن تسمعوني بس ما الغرض من أ ن تكون همتك ع ا ل ي ة في العلم شو الغرض الذي تريد أ ن تصل إ ل ي ه الوصول إ ل ى رضا الله عز و جل كل من يسلك هذا الطريق و هو طريق العلم و طريق التحصيل العلمي الشرعي هو مقصده ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر ماذا تحقيق م ر ض ا ت الله عز و جل لكي يرضى الله عز و جل عني و هذا العلم مما, مما يساعدني و يدفعني في في, ماذا؟ في تحقيق هذا المقصد العظيم و هو رضا الله عز و جل فالغرض أ ي ه ا ا ل ا خ و ة هو أ ن نسير على هذا الدرب بمقتدين بماذا ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم م ت أ ث ر ي ن بما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم يعني لو تنظر أ ن ت في حالك وتنظر في حال ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم والله تحتقر نفسك والله تحتقر نفسك وتنظر إ ل ى نفسك و أ ن ت لا تساوي ماذا ترى نفسك لا تساوي شيئا أ م ا م ما بذل هؤلاء ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم أ م ا م ما قدموا أ م ا م ما ضحوا رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م يعني منهم من شهد لهم النبي صلى الله عليه و سلم و بشرهم ب ا ل ج ن ة و مع ذلك ماذا كان يفعل و الله لا يرضى لنفسه بالقليل أ ب د ا يصر على أ ن ينافس أ ص ح ا ب ه و ينافس إ خ و ا ن ه في ماذا في جوانب الخير عمر رضي الله عنه م بشر ب ا ل ج ن ة و مع ذلك لما ر أ ى أ ب ا بكر رضي الله عنه يتصدق ماذا فعل قال لا تصدقن ب أ ك ث ر من ماذا من ابي بكر ليس حقدا ولا حسدا و إ ن م ا م ن ا ف س ة في ماذا منافسه في الخير حتى ينال النصيب ا ل أ ك ب ر من رضا الله عز و جل عنه لذلك ال ال ال الذي يعينك على هذه الجوانب و هي تحقيق م ر ض ا ت الله عز و جل هو طلب العلم الشرعي و الاستمرار عليه و الصبر و عدم يعني التململ أ و التضجر ويقول يعني بعضهم يقول أ ن ا أ ن ا جلست مثلا خمس سنوات س ت ة سنوات عشر سنوات وما أ ر ى نفسي ما ارى نفسي اني ماذا اني حققت شيئا من العلم يقال ل ه أ خ ط أ ت بل هذا من وسواس من وساوس الشيطان و أ ن ت لو دققت في نفسك ستجد أ ن ك قد تعلمت خلال هذه العشر سنوات أ ش ي ا ء ما كنت تعلمها بل كنت تجهلها قبل هذه ا ل م د ة لكن أ ن ت وسوس إ ل ي ك الشيطان تريد ماذا تريد أ ن تكون في خلال العشر سنوات تكون عالم ا ل أ م ة مستحيل هذا حتى في ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة أ ن ت م تشاهدون يعني في, في أ م و ر ك م ا ل د ن ي و ي ة ما يصل الشخص إ ل ى د ر ج ة الى درجه ع ا ل ي ة و م ر ت ب ة ر ف ي ع ة في العلم في تخصص معين خلال عشر أ و عشرين س ن ة لا قد يجلس أ ح ي ا ن ا ثلاثين سنه قد يجلس لكن المهم أ ن ه ماذا أنه يعني يمشي على هذا الدرء وهو في سيره يسير سيرا ماذا صحيحا مراعيا م ر ض ا ت الله عز و جل مجانبا للبدع و أ ه ل ه ا مبتعدا عن شهوات الدنيا التي قد تنهش منه من هنا أ و من هناك فلا بد أ ن ينظر في حاله و يراقب نفسه و ي ت أ م ل في من كان قبله و ي س أ ل الله عز وجل الثبات إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر يقول إ ن ي لاستغفر الله في اليوم و ا ل ل ي ل ة كم اكثر من سبعين م ر ة وكان أ ك ث ر ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي, ها ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك إ ن قلوب العباد بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ف إ ذ ا كان هذا حال النبي صلى الله عليه و سلم فماذا يقال عنا لا بد يا ا خ و ة أ ن نتفكر و نتذكر دائما قد أ ض ع ف قد أ ف ر ط قد و قد و قد لكن أ ت ذ ك ر دائما ماذا أ ن ي مؤمن ب أ س م ا ء الله عز و جل و صفاته مؤمن ب أ ن الله سبحانه و تعالى <تصفيق> رحيم و كريم و جواد سبحانه و تعالى و أ ن ه لا يخيب ظن عبده به إ ن أ ح س ن الظن به و صدق مع الله سبحانه و تعالى إ ن أ ن ت لجات إ ل ى إ ن س ا ن كريم لن يردك فما بالك باللجوء إ ل ى أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن سبحانه و تعالى و أ ج و د ا ل أ ج و د ي ن عز و جل إ ن لجات إ ل ي ه صادقا مخلصا منيبا تائبا تسكب العبرات لربك سبحانه و تعالى ساجدا منطرحا بين يديه والله مثل هذا لا يرده الله عز وجل إ ن كان صادقا إ ن كان ماذا صادقا أ ح س ن الظن بالله عز وجل وثق بربك وتوكل عليه واعتصم به عز وجل ووالله ستجد من انشراح الصدر وتجد من الفرج و ا ل ط م أ ن ي ن ه و ر ا ح ة البال والهدوء الاستمرار والعون من ربك سبحانه وتعالى لا نريد يعني ان نطيل عليكم لكن هذه يعني خواطر مثل ما قال ا ب ن ب ا ر ك جالت يعني في خاطري و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يكتب الله عز وجل بها النفع وما لا ليس هناك شيء جديد يعني على هذا عندكم الحمد لله ما هو أ ف ض ل مما أ ن ا أ ت ك ل م به وخير بمرات ومرات بارك الله فيكم وسبحانك اللهم الله م ومحمدك تستغروا يحبك كتبا الله <clears> oh. <throat>